وَمَنْ خَافَ قَنَاطِعَ نَهْجٍ عَافِيَةٍ أَوْ بَوَابِ نَارٍ إِنَّهُ دا سلام يا حسين و انما دا سلام إن ربك هو الخل تخنا به أزوايا منهم ولا فأزنا عليهم واخفر <تصفيق> طعنا به أزوالاً منهم ولا تحزن عليهم واخذ من وقل إني أنا النزير المنزي وقل إني أنا النزير الذين جعلوا قرآن عزيز. يا وَبِكَلَامِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَسْتَغْفِرُ اصدع بما اشتروم اصدع بما اشتروم وآل اصدع Oh uh -huh.